ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم, بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير